الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الواحد والأربعون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد مسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة يقرأه عليكم الدكتور محمد السبيهين نواصل القراءة فيما تضمنته غزوة تبوك من الفقه والفوائد فصل منها أن أهل العهد والذمه إذا أحدث أحد منهم حدثا فيه ضرر على الإسلام انتقض عهده في ماله ونفسه وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام فدمه وماله هدر وهو لمن أخذه كما قال في صلح أهل أيله فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وهو لمن أخذه من الناس وهذا لأنه بالإحداث صار حكمه حكم أهل الحرب فصل ومنها جواز الدفن بالليل كما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن ذل بجادين ليلا وقد سئل أحمد عنه فقال ما بأس بذلك وقال أبو بكر دفن ليلا وعلي دفن فاطمة ليلا وقالت عائشة سمعنا صوت المساحي من آخر الليل في دفن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ودفن عثمان وعائشة وهم مسعود ليلا وفي الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فاسرج له سراج فاخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن قال الترمذي حديث حسن وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل فقال من هذا؟ قالوا فلان دفن البارحة فصلى عليه فإن قيل ثم تصنعون لما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك قال الإمام أحمد إليه أذهب قيل نقول بالحديثين بحمد الله ولا نرد أحدهما بالآخر فنكره الدفن بالليل بل نسجر عنه إلا لضرورة أو مصلحة راجحه كميت مات مع المسافرين بالليل ويتضررون بالإقامة به إلى النمار وكما إذا خيف على الميت الانفجار ونحو ذلك من الأسباب المرجحة للدفن ليلا وبالله التوفيق فصل ومنها أن الإمام إذا بعث سرية فغنمت غنيمه أو أسرت أسيرا، أو فتحت حصنا، كان ما حصل من ذلك لها بعد تخميسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ما صالح عليه أكيدر من فتح دومة الجندل بين السرية الذين بعثهم مع خالد، وكانوا أربعمائة وعشرين فارسا، وكانت غنائمهم ألف بعير وثمانمائة رأس، فأصاب كل رجل منهم خمس فرائض وهذا بخلاف ما إذا أخرجت سرية من الجيش في حال الغزو فأصابت ذلك بقوة الجيش فإنما أصابوا يكون غنيمه للجميع بعد الخمس والنفل وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم فصل ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقوام ناسرت مسيرا ولا قطعتم وديرا إلا كان معكم فهذه معين هي بقلوبهم منهم، لكن ما يظنه طائفة من الجهال انهم معهم بابدانهم فهذا محال لأنهم قالوا له وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر وكان معه بارواحهم وبدار الهجره باشباحهم وهذا من الجهاد بالقلب وهو احد مراتبه الاربع وهي القلب واللسان والمال والبدن وفي الحديث جاهدوا المشركين لألسنتكم وقلوبكم وأموالكم فصل ومنها تحريق أمكانة معصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه وهو مسجد يصلى فيه ويذكر رسول الله فيه لما كان بناؤه نغارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإيمان تعطيله إما بهدم وتحريق وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب وكذلك محال المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمرين وأرباب المنكرات وقد حرق عمر بن الخطاب قرية بكمالها يباع فيه الخمر وحرق حانوت رويشد الثقفي وسنان فويسقا وحرق قصر سعد عليه لم احتجب فيه عن الرعية وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تاركي حضور الجماعة والدمعه وإنما منعه من فيه من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبره عن ذلك ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة كما لن يصح وقف هذا المسجد وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما يوم شمية إذا دفن في المسجد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر بل ما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق فلو وضع معا لن يجوز ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو اوقد عليه سراجا فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه وغربته بين الناس كما ترى فصل ومنها جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسرورا به ما لم يكن معه محرم من لهو كمزمار وشبابه وعود ولم يكن غناء يتضمن رطية الفواحش وما حرم الله فهذا لا يحرمه أحد وتعلق أرباب السماع الفسقي به كتعلق يستحل شرب الخمر المسكر قياس على أكل العنب وشرب العصير الذي لا يسكر ونحن هذا من القياسات التي تشبه قياس النبي قالوا إنما البيع مثل الربا ومنها استماع النبي صلى الله عليه وسلم مدح المادحين له وترك الإنكار عليهم ولا يصح قياس غيره عليه في هذا لما بين المادحين ومندوحين من الفروق وقد قال احسوا في وجوه المداحين التراب ومنها اجتمرت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم والفوائد الجمة سنشير إلى بعضها فمنها جواز إخمار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله وعن ساب ذلك وما ال إليه أمره وفي ذلك من التحذير والنصيحة وبيان طرق الخير والشر وما يترتب عليها ما هو من أهم الأمور ومنها جواز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع ومنها تسلية الإنسان نفسه عما لم يقدر له, يقدر له من الخير بما قدر له من نظيره أو خير منه ومنها أن بيعة العقبة كانت من أفضل مشاهد الصحابة حتى إن كعبا كان لا يراها دون مشهد بدر ومنها أن الإمام إذا رأى المصلحة في أن يستر عن رعيته بعض ما يهم به ويقصده من العدو ويوري به عنه استحب له ذلك أو يتعين بحسب المصلحة ومنها أن الستر والكتمان إذا تضمن مفساة لم يجز ومنها أن الجيش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم ديوان وأول من دون الديوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا من سنته التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها وظهرت مصلحتها وحاجة المسلمين إليها ومنها أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها والعجز في تأخيرها والتسويف بها ولسيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاب قلما ثبتت والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهز بأن يحول بين قلبه وإرادته فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له فمن لم لله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه وإرادته فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وقد صرح الله سبحانه بهذا في قوله ونقلب أفئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمن به أول مرة وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وهو كثير في القرآن ومنها أنه لم يكن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحد رجال ثلاثة إما مغموص عليه في النفاق أو رجل من أهل الأعذار أو من خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله على المدينة أو خلفه لمصلحة ومنها أن الإيمان والمطاع لا ينبغي له أيه لمن تخلف عنه في بعض الأمور بل يذكره ليراجع الطاعة ويتوب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتبوك ما فعل كعب ولم يذكر سواه من المخلفين استصلاحا له ومراعاة وإهوانا للقوم المنافقين ومنها جواز الطعن في الرجل مما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو ذنبا عن الله ورسوله ومن هذا طعن اهل الحديث في من طعن فيه من الرواه ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة في اهل الأهواء والبدع لله لا لحبوظهم وأغراضهم ومنها جواز الرد على الطعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط كما قال المعاذن للذي طعن في كعب بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علم عليه إلا خير ولن يمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحد منهما ومما أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلد على وضوء وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيسلي فيه ركعتين ثم يجلس للمسلمين عليه ثم ينصرف إلى أهله ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل على نية من أظهر الإسلام من المنافقين ويكد سريرته إلى الله ويجري عليه حكم الظاهر ولا يعاقبه بما لم يعلم من سره ومنها ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا له وزجرا لغيره فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقل أنه رد على كعب بل قابل سلامه بتوسم المغضب ومنها أن التبسم قد يكون عن الغضب كما يكون عن التعجب والسرور فإن كل منهما يجب بساطة دم القلب وثورانه ولهذا تظهر حمرة الوجه لسرعة ثوران الدم فيه فيشأ عن ذلك السرور والغضب تعجب يتبعه ضحك وتبسم فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه ولا سيما عند المعتبه كما قيل رأيت نيوبا ليس بارزة فلا تظننا أن ليس مبتسم ومنها معاتبة الإيمان والمطاع أصحابه ومن يعز عليه ويكرم عليه فإنه عاتب الثلاثة دون سائر من تخلف عنه وقد أكثر الناس من منح عتاب الأحبة واستغذاله والسرور به فكيف بعتاب أحب الخلق على الإطلاق إلى المعتوب عليه ولله ما كان أحلى ذلك العتاب وما أعظم ثمرته وأجل فائدته ولله منان به الثلاثة من أنواع المسرات وحلاوة الرضا وخلع القبول ومنه توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق ولم يخلوهم حتى كذبوا واعتللوا بغير الحق فصلحت عاجلتهم وفسدت عاقبتهم كل الفساد والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب فاعقبهم صلاح العاقبة والفلاح كل الفلاح وعلى هذا قامة الدنيا والآخرة فمرارات النبادي حلاوات في العواقب وحلاوات النبادي مرارات في العواقب وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب أما هذا فقد صدق دليل ظاهر في التمسك بمفهوم النقب عند قيام قرينة تختفي تخصيص المذكور بالحكم كقوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففحمنا سليمان وقوله صلى الله عليه وسلم جُعِدَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْيُدًا وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا وقوله في هذا الحديث أما هذا فقد صدق وهذا مما لا يشك السامع أن المتكلم قصن تخصيصه بالحكم وقول كعب هل لقي هذا معي أحد فقالوا نعم مرارة بن الربيع وهلال بن أمية فيه أن الرجل ينبلي له أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي مثل ما لقي وقد أرشد سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى ولا تهموا في ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وهذا هو الروح الذي منعه الله سبحانه وأهل النار فيها بقوله ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون وقوله فذكروا لي رجلين صالحين قد جهدا مدرى لي فيهما اسوه هذا الموضع مما عد من أوهون الزهري فانه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة ذكر هذين الرجلين في أهل بدر لم إسحاق ولا موسى من عقبة ولا الأموي ولا الواقدي ولا أحد من عد أهل بدر وكذلك ينغي أن يكون من أهل بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر حاطبا ولا عاقبه وقد جس عليه وقال لعمر لما هم بقتله وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وأين ذنب التخلف من ذنب الجس قال بالفرج من جوزي ولم أزل حريصا على كشف ذلك وتحقيقه حتى رأيت أبا بكر الأثرم قد ذكر الزهري وذكر فضله وحفظه وإتقانه وأنه لا يكاد يحفظ يحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضع فانه قال إن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية شهد بدرا وهذا لم يقله أحد غيره والغلط لا يعصم منه إنسان فصل وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب وأما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق ولا فائدة فيه وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوه. فلا يزال مستيقظا حذرا وأن من سقط من عينه وهان عليه فانه يخلي بينه وبين معاصيه وكلما وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة وأنه يريد به العذاب الشديد والعقوبة التي لا عاقبة معها كما في الحديث المشهور إذا أراد الله بعبد خيرا عجر له عقوبته في الدنيا وإذا أراد بعبد شرا امسك عنه عقوبته في الدنيا فيرد يوم القيامة بذنوبه وفيه الدليل أيضا على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه إذ المراد تأديبه لا إتلافه وقوله حتى تنكر في الأرض فما هي بالتي أعرف؟ هذا التنكر يجده الخائف والحزين والمهوم في الأرض وفي الشجر والنبات حتى يجده في من لا يعلم حاله من الناس ويجده أيضا المذنب العاصي بحسب جرمه حتى في خلق زوجته وولده وخادمه ودابته ويجده في نفسه أيضا فتتنكر له نفسه حتى ما كأنه هو ولكن أن أهله وأصحابه ومن يشفق عليه من الذين يعرفهم وهذا سر من الله لا يخفى إلا على من هو ميت القلب وعلى حسب حياة القلب يكون إدراك هذا التنكر والوحشة وما لجرح بميت إيلامه ومن المعلوم أن هذا التنكر والوحشة كان لأهل النفاق أعظم ولكن لموت قلوبهم لن يكونوا يشعرون به وهكذا القلب إذا استحكم مرضه واشتد ألمه بالذنوب والإجرام، لم يجد هذه الوحشة والتنكر، ولم يحس بها، وهذه علامة الشقاوة، وأنه قد أيس من عافية هذا المرض، وأعلى الأطباء شفاؤه، والخوف والهم من الريبة، والأمن والسرور من البراءة من الذنب، فما في الأرض أشجع من بريء، ولا في الأرض أخوف من مريبي، وهذا القدر قد ينتفع به المؤمن البصير إذا ابتلي به ثم راجع فإنه ينتفع به نفعا عظيما من وجوه عديدة تفوت الحصر ولو لم يكن منها إلا استثماره من ذلك أعلام النبوة وذوقه نفس ما أخبر به الرسول فيصير تصديقه ضروريا عنده ويصير معناه من الشر بمعاصيه ومن الخير بطاعاته من أدلة صدق النبوة الذوقية التي لا يتطرق إليها الاحتمالات وهذا كمن أخبرك أن في هذا الطريق من المعاطب والمخاوف كيت وكيت على التفصيل فخالفته وسلكتها فرأيت عين ما أخبرك به فإنك تشهد صدقه في نفس خلافك له وأما إذا سلكت طريق الأمن وحدها ولم تجد من تلك المخاوف شيئا فإنه وإن شهد صدق المخبر بما ناله من الخير والظفر مفصلا فإن علمه بتلك يكون مجملا فصل ومنها أن هلال بن أمية ومرارة قعدا في بيوتهما وكانا يصليان في بيوتهما ولا يحضران الجماعة وهذا يدل على أن هجران المسلمين للرجل عذر يبيح له التخلف عن الجماعة أو يقال من تمام هجرانه أن لا يحضر جماعة المسلمين لكن يقال فكعب كان يحضر الجماعة ولم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عتب عليهما على التخلف وعلى هذا يقال لما أمر المسلمون بهجرهم تركوا لم يؤمروا ولم ينهوا ولم يكلموا فكان من حضر منهم جماعة لم يمنع ومن تركها لم يكلم أو يقال لعلهما ضعفا وعجزا عن الخروج ولهذا قال كعب وكنت أنا اجند القوم وأشبهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وقوله وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فاقول هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا فيه دليل على أن الرد على ما يستحق الهجر غير واجب إن لو وجب الرد لم يكن بد من إسماعه وقوله حتى إن طال ذلك علي تسورت جدار حائط أمي قتادة فيه دليل على دخول الإنسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك وإن لم يستأذنه وفي قول أبي قتاده له الله ورسوله أعلم دليل على أن هذا ليس بخطاب ولا كلام له فلو حلف لا يكلمه فقال مثل هذا الكلام جوابا له لم يحنث ولا سيما إذا لم ينو به مكالمته وهو الظاهر في حال أبي قتاده وفي إشارة الناس إلى النبطي الذي كان يقول من يدل على كعب بن مالك دون نطقهم له تحقيق لمقصود الهجر وإلا فلو قالوا له صريحا ذاك كعب مالك لم يكن ذلك كلاما له فلا يكون به مخالفين للنهي ولكن لفرط تحريهم وتمسكهم بالأمر لم يذكروه له بصريح اسمه وقد يقال إن في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة له ولسيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بكلامه وهو ذريعة قريبة فالمنع من ذلك من باب منع الحيل وسد الذرائع وهذا أفقه وأحسن وفي بكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى وامتحان لإيمانه ومحبته لله ورسوله وإظهار للصحابة أنه ليس من ضعف إيمانه بهجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين له وله ممن تحمله الرغبة في الجاه والملك مع هجران الرسول والمؤمن له على مفارقة دينه فهذا فيه من تبريئة الله له من النفاق وإضاء قوة إيمانه وصدقه لرسوله وللمسلمين ما هو من تمام نعمة الله عليه ولطفه به وجبره لكسره وهذا البلاء يظهر لب الرجل وسره وما ينطوي عليه فهو كالكير الذي يخرج الخبيث من الطيب وقوله فتي نمت بالصحيفة التنور فيه المبادرة إلى إتلاف ما من يخشى منه الفساد والمضرة في الدين وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره وهذا كالعصير إذا تخمر وكالكتاب الذي يخشى منه الضرر والشر فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه وكانت غسان إذاك وهم ملوك عرب الشام حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا ينجلون خيولهم لمحاربته وكان هذا لما بعث شجاع بن وهب الأسدي إلى ملكهم الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه إلى الإسلام وكتب معه إليه قال شجاع فانتهيت إليه وهو في غوطه دمشق وهو مشغول بتهيئة الأنزال والألطاف لقيصر وهو جاء من حمص إلى إلياء فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة فقلت لحاجبه إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا وجعل حاجبه وكان روميا اسمه مري يسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه فيرق حتى يغلب عليه البكاء ويقول إني قرأت الإنجيل فأجد صفة هذا النبي بعينه فأنا مؤمن به وأصدقه فأخاف من الحارث أن يقتلني وكان يكرمني ويحسن ضيافتي وخرج الحارث يوما فجلس فوضع التاج على رأسه فألن له عليه فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه ثم ما به قال من ينتزع مني ملكي وقال أنا سائر إليه ولو كان باليمن جئته علي بالناس فلم تزل تعرض عليه حتى قام وأمر بالخيول تنعل ثم قال أخبر صاحبك بما ترى وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليه فكتب إليه قيصر أن لا تسر ولا تعبر إليه وله عنه ووفني بإلياء فلما جاءه كتاب كتابه دعاني فقال متى تريد أن تخرج إلى صاحبك فقلت غدا فأمر لي بمئة مثقال ذهب، ووصلني حاجبه بنفقه وكسوه، وقال اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال باد ملكه واقراته من حاجبه السلام وأخبرته بما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ومات الحارث بن أبي شمر عام الفتح ففي إلا لمدة أرسل ملك غسان يدعو كعبا إلى اللحاق به فأبت له سادقة الحسن أن يرغب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه فصلا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نسائهم لما مضى لهم أربعون ليلة كالبشارة بمقدمات الفرج والفتح من وجهين أحدهما كلامه لهم وإرساله إليهم بعد أن كان لا منهم بنفسه ولا برسوله الثاني من خصوصية أمرهم باعتزال النساء وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى الجد والاجتهاد في العبادة وشد المئزر واعتزال محل الله واللذة والتعود عنه بالإقبال على العبادة وفي هذا إيذان بقرب الفرج وانه قد بقي من العتب أمر يسير وفقه هذه القصة أن زمن العبادات ينبغي فيه تجنب النساء كزمن الإحرام وزمن الاعتكاف وزمن الصيام فراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر هذه المده في حق هؤلاء بمنزله أيام الإحرام والصيام في توفرها على العباده ولم يأمرهم بذلك من أول المده رحمة بهم وشفقة عليهم إذ لعلهم يدعف صبرهم عن نسائهم في جميعها فكان من اللطف بهم والرحمة أن أمروا بذلك في آخر المدة كما يؤمر به الحاج من حين يحرم لا من حين يعزم على الحج. وقول كعب امرأته الحقي بأهلك دلول على أنه لم يقطع بهذه النفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوه والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسيب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه لا يقع به طلاق ولا عتاق هذا هو الصواب الذي ندين الله به ولا نرتاب فيه البته فإذا قيل له إن غلامك فاجر أو جاريتك تزني فقال ليس كذلك بل هو غلام عفيف الحر وجارية عفيفة حرة ولم يرد بذلك حرية العتق وإنما أراد حرية العفة فإن جاريته وعبده لا يعتقان بهذا أبدا وكذا إذا قيل له كم غلامك عندك سنة فقال هو عتيق عندي وأراد إذا ما ملكه له لم يعتق بذلك وكذلك اذا ضرب امرأته الطلق فسئل عنها فقال هي طالق ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق وإنما أراد أنها في طلق الولاده لم تطلق بهذا وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما أريد بها ودن سياق عليها فدعوى أنها صريحة في العتاق والطلاق مع هذه القراءة المكابرة ودعوى باطلة قطعا فصل وفي سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر أن تلك كانت عاده الصحابة وهي سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة وقد سجد أبو بكر الصديق لما جاءه قتل مسيلمه الكذاب وسجد علي بن أبي طالب لما وجد ذا مقتولا في الخوارج وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بشره جبريل أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة وسجد حين شفع لأمته فشفعه الله فيهم ثلاث مرات وأتاه بشير فبشره بغفر جن له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر سجدا وقال أبو بكر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره خر الله ساجدا وهي أثار صحيحة لا نطعن فيها وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع ليبشر كعبا دليل على حرص القوم على الخير واستباقهم إليه وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضا وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشير دليل على أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق والشيم وعادة الأشراف وقد اعتق عباس غلامه لما بشره أن عند الحجاج ابن هلاط من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسره وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمه دينية والقيام إليه إذا أقبل ومصافحته فهذه سنة مستحبة وهو جائز لمن تجدات له نعمة دنيوية وأن الأولى ان يقال له ليوم كما أعطاك الله وما من الله به عليك ونحو هذا الكلام فإن فيه تولية النعمة ربها والدعاء لمن نالها للتزمي بها وفيه ضلول على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله وقبول الله توبته لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك فإن قيل فكيف يكون هذا اليوم خيرا من يوم إسلامه قيل هو مكمنا ليوم إسلامه ومن تمامه فيوم إسلامه بداية سعادته ويوم توبته كمالها وتمامها والله مستعان وفي سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفرحه به واستنارة وجه دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة والرحمة بهم والرأثة حتى لعل فرحه كان أعظم من فرح كعب وصاحبيه وقول كعب يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي دليل على استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك دليل على أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه بل يجوز له أن يبقي له من مبقية وقد اختلفت الرواية في ذلك ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك عليك بعض مالك ولن يعين له قدرا بل أطلق ووكله إلى اجتهاده في قدر الكفاية وهذا هو الصحيح فإنما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق به فنذره لا يكون طاعه فلا يجب الوفاء به وما زاد على قدر كفايته وحاجته فيخراجه والصدقة به أفضل فيجب إخراجه إذا نذره هذا قياس المذهب ومقتضى قواعد الشريعة ولهذا تقدم كفاية الرجل وكفاية أهله على تقدم على كفاية الرجل وكفاية أهله على أداء الواجبات المالية سواء كانت حقا لله كالكفارات والحج أو حقا للآدميين كعداء الديون، فإن نترك للمفلس ما لا بد منه من مسكن وخادم وكسوة وآلة حرفة أو ما يتجر به لمؤنته إن فقدت الحرفة ويكون حق الورماء فيما بقي وقد نص الإمام أحمد على أن من نذر الصدقة بماله كله أجزأه ثلثه واحتج له أصحابه بما روي في قصة كعب هذه أنه قال يا رسول الله إن من توبتي إلى الله ورسوله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة قال لا قلت فنصفه قال لا قلت فثلثه قال نعم قلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر رواه أبو داود وفي ثبوت هذا ما فيه فإن الصحيح في قصة كعب هذه ما رواه أصحاب الصحيح من حديث الزهري عن ولد كعب بن مالك عنه أنه قال أمسك عليك بعض مالك من غير تعيين لقدره وهم أعلم بالقصة من غيرهم فإنهم ولده وعنه نقلوها فإن طيل فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد في مسنده أن أبا لبابة ابن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأنا انخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث قيل هذا هو الذي احتج به أحمد لا بحديث كعب فإنه قال في رواية ابن عبد الله إذا نذر أن يتصدق بماله كله أو ببعضه وعليه دين أكثر مما يملكه فالذي اذهب إليه أنه يجزئه من ذلك الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا لبابة بالسلس وأحمد أعلم بالحديث أن يحتج بحديث كعب هذا الذي فيه ذكر الثلث إذا المحفوظ في هذا الحديث أمسك عليك بعض مالك وكأن أحمد راى تقييد اطلاق حديث كعب هذا بحديث أبي لبابة وقوله في من نظر ان يتصدق بماله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه إنه يجزئه من ذلك الثلث دليل على بعقاد نذره وعليه دين يستغرق ماله ثم إذا قضى الدين أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر وفكذا قال في رواية ابنه عبد الله إذا وهب ماله وقضى دينه واستفاد غيره فإنه يجب عليه إخراج ثلث ماله يوم حنسه يريد بيوم حنسه يوم نذره فينظر قدر الثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء إلينا. وقوله أو ببعضه يريد أنه إذا نذر الصدقة بمعين من ماله أو بمقدار كألف ونحوها فيجزئه ثلثه كنذر الصدقة بجميع ماله والصحيح من مذهبه يزوم الصدقة بجميع المعين وفيه رواية أخرى أن المعين إن كان ثلث ماله فما دونه لزمه الصدقة بجميعه وان زاد على الثلث لزمه منه بقدر الثلث وهي أصح عند أبي البركات وبعد فإن الحديث ليس فيه دليل على أن كعبا وأبا لبابه نذر نذرا نذرا منجزا وإنما قال إن من توبتهما أن ننخلعا من أموالنا وهذا ليس بصريح في النذر وإنما فيه العزم على الصدقة بأموالهما شكرا لله على قبول توبتهما فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المال يجزئ من ذلك ولا يحتاجان الى اخراجه كله وهذا كما قال لسعد وقد استاذنه ان يوصي بماله كله فالن له في قدر الثلث فان قيل هذا يدفعه امران احدهما قوله اجزئك والاجزاء انما يستعمل في الواجب والثاني ان منعه من الصدقه بما زاد على الثلث دليل على انه ليس بقربه ان الشارع لا يمنع من القرب ونذر ما ليس بقربه لا يلزم الوفاء به قيل أما قوله يجزئك فهو بمعنى يكفيك فهو من الرباعي وليس من جزى عنه إذا قضى عنه يقال اجزاني إذا كفاني وجزى عني إذا قضى عني وهذا هو الذي يستعمل في الواجب ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي برده في الأضحية تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك والكفاية تستعمل في الواجب والمستحب وأما منعه من الصدقة لمازال على الثلث فهو إشارة منه عليه بالأرفق به وما يحصل له به من منفعة في دينه ودنياه فإنه لو مكنه من إخراج ماله كله لم يصبر على الفقر والعدم كما فعل بالذي جاءه بالسرة ليتصدق بها فضربه بها ولم يقبلها منه خوفا عليه من الفقر وعدم الصبر وقد يقال هو أرجح إن شاء الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل كل واحد ممن أراد الصدقة بماله بما يعلم من حاله فمكن أبا بكر الصديق من إخراج ماله كله وقال ما أبقيت لأهلك فقال أبقيت لهم الله ورسوله فلم ينكر عليه وقر عمر على الصدقة بشطر ماله ومنع صاحب الصرة من التصدق بها وقال لكعب أمسك عليك بعض مالك وهذا ليس فيه تعيين المخرج بأنه الثلث ويبعد جدا بأن يكون الممسك ضعفي المخرج في هذا اللفظ وقال لأبي لبابة ينزئك الثلث ولا تناقض بين هذه الأخبار وعلى هذا فمن نذر الصدقة بماله كله أمسك منه ما يحتاج إليه هو واهله ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناس مدة حياتهم من رأس مال أو عقار أو أرض يقوم مغلها بإفايتهم وتصدق بالباقي والله أعلم وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن يتصدق منه بقدر الزكاة ويمسك الباقي وقال جابر بن زيد إن كان ألفين فأكثر أخرج عشره وإن كان ألفا فما دونه فسبعه وإن كان خمسمائة فما دونه فخمسة وقال أبو حنيفة رحمه الله يتصدق بكل ماله الذي تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه الزكاة ففيه روايتان أحدهما يخرجه والثانية لا يلزمه منه شيء وقال الشافعي تلزمه الصدقة بماله كله وقال مالك والزهري وأحمد يتصدق بثلثه وقال الطائفة يلزمه كفارة يمين فقط فصل ومنها علم مقدار الصدق وتعليق سعاده الدنيا والآخرة والنجاه من شرهما به فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب، وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين سعداء وأشقياء فجعل السعداء هم أهل الصدق والتصديق والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب وهو تقسيم حاصر مضطر للعكس. فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق والشقاء دائرة مع الكذب والتكليب وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينفع العباد يوم القيامه إلا صدقهم وجعل علم المنافقين الذي تميزوا به هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم فجميع ما نعاه عليهم أصله الكذب في القول والفعل فالصدق بريد الإيمان ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحنيته ولباسه بل هو لبه وروحه والكذب بريد الكفر والنفاق ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحنيته ولباسه ولبه فمضاده, فمضاده الكذب للايمان كمضاده الشرك للتوحيد فلا يجتمع الكذب والايمان إلا ولا ويطرد احدهما صاحبه ويستقر موضعه والله سبحانه أنجل ثلاثة من صدقهم وأهلك غيرهم من المخلفين بكذبهم فما أنعم الله على بعد بعد الإسلام بنعمه أفضل من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته ولا ابتلاه ببنية أعظم من الكلب الذي هو مرض الإسلام وفساده والله المستعان وقوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسره من بعد ما كاد يزيد قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم. هذا من أعظم ما يعرف العبد قدر الطوبة وفضلها عند الله وأنها راية كمال مؤمن فإنه سبحانه أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات بعد أن قبل نحبهم وبذلوا نفوسهم وأموالهم وديارهم لله وكان راية أمرهم أن تاب عليهم ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم توبة كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه إلى ذلك اليوم ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله وعرف حقوقه عليه وعرف ما ينبغي له من عبوديته وعرف نفسه وصفاتها وأفعالها وأن الذي قام به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة في بحر هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة فسبحان من لا يسع عباده غير عفوه ومغفرته وتغمده لهم بمغفرته ورحمته وليس إلا ذلك أو الهلاك فإن, فإن وضع عليهم عدله فعذب أهل سماواته وأرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم وإن رحمهم فرحمته خير لهم من أعمالهم ولا ينجي احدا منهم عمله